قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدًا وهذا أمر والمقصود به الخبر يمد له الرحمن مدًا من كان في الضلالة يبتليه ربي سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا الله سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وهنا يقول من كان في الضلال منحرف بعيد عن الخير بعيد عن التوحيد بعيد عن ا ل س ت ق ا م ة ع ب ا د ة الله هذا الله يمد له م د ا في تقيانه ا س ت د ر ا ج ا منه سبحانه ربما يفرح بهذا المد عندكم ا ي ه ا المتحدثون الاثنين م ن هم هؤلاء هل ندرسوا ن ت م جارسين تحدثوا عبد الله عبد الله عبد الله عيب والله عيب قل من كان في الضلالة ف ل م د د له الرحمن مدى ي ع ط ي ه سبحانه ا س د ر ا ا ً و ا ت ل ء منه حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة أي إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وإما يوم القيامة وهو أشد وإما الساعة أي يوم القيامة يدخله الله سبحانه وتعالى لهم ولا يطيقونه فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف ج ن د ا لا تستعجل لهم يا محمد هم سيرون العذاب ا ل ع ذ ا ب إما يكون لهم في الدنيا هنا أو الساعة يوم القيامة فأنت لا تسعي لهؤلاء ولا يقوم في صدرك شيء مما يعمل ه ؤ ل ا هم يفعلون فالله سبحان الموعد والله قد أوعد جل وعلا فهؤلاء إذا فعلوا ما فعلوا فلهم موعد عند الله سبحانه وتعالى إما الساعة يوم القيامة وإما في الدنيا أعذبهم فإذا خ ر ه م فالله سبحانه وتعالى قد ا د خ ر ع ذ ا ب شديدا لهم والحق أنهم ي ض ي ق ا ل ص د ر هؤلاء الذين يعاندون ح ا ر ب و ن الدين من ليهود والنصارى و ا ل ر ا ف ض ه وغير هؤلاء من ملاحدة والاشتراكيين لا شك أن الصدر يضيق بهم لكن لهم موعد عند الله سبحانه وتعالى ثم بشره أن الله يزيد أهل الفضل فضلا والخير ي ا ت ي بالخير ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ث و ا ب ا وخير م ر د ا قال رحمه الله ق و ل ه عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ما يعرى بينات ما حال أيش س م ى هذه مؤسسة أم مؤكدة مؤكدة ح س ن لأن المعنى قد فهمه مما قبلها هذا ضابط الحال المؤكد أن المعنى مفهوم من الكلام الذي قبلها وهناك ذلك آيات الله لا تكون إلا بينات وإذا تدع عليهم آيات ا ل معنى بينات لأنها من الله فقوله بينات مع ذلك تأكيد قد فهم فهمت هذه الحال من الكلام الساب ضحك أو فتبسما ضاحكا ولا مدبرا فإن قوله ولا معنى مدبرا فهذه حال م د ب ر ا مؤكدة لأن معناها قد فهما مما قبلها وهناك ذلك فآيات الله واضحات ل د ل ا ل ا ت لا تلتبس معانيها والله سبحانه ج ل ه ا جعلها ح ج ج ا وبراهين وهكذا فيها من الإعجاز ما تعلمون قال قوله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا يعني ا ل ن ظ ر ا ابن الحارث وذويهم القريش للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيهم قشافة ساكين عندهم قلة يد وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رتاثة ه ذ ا كله ما يضرهم الذي يضرك أنك تكون ف ق ي ر ا من الإيمان ما عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى هذا الذي يضرك أما فقر الدنيا وقلة ي د هذا ما هو ضرر عليك بل ربما يكون فيه سعادتك يكون فيه سعادتك يوم القيامة هذا كله لا يضر أو يكون ف ي سعادتك يوم القيامة ع ل ى هذا من كان فقير الإيمان هذا هو الفقير ح ق ه هؤلاء قريش فقراء الذين حاربوا النساء صلى الله عليه وسلم قبله وإن كانوا أغنياء الدنيا ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى القلب ما عندهم غنى قلب أصحاب محمد عندهم قشافة وعندهم خشونة عيش ورثات تياب وعندهم غنى قلب هذا غنى الحقيقي والله أغناهم الله به سبحانه و غ ن ا ه م الله بدينه و غ ن ا ه م الله بالخير الذي عندهم قال وكانت بهم غشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم هذا الشأنهم ه ذ ا الذي يعتنون به تجد عند ا ل م ر أ بعضهم نحو ساعة وهو يدهن ويمشط ويفعل لناخر ذلك حتى يخرج عند الناس ج م ي ل ا ج د ا ولا يرون عليه ع ي و ب ا والمؤمن مأمور بالعناية بجسده ونظافة جسده وهكذا أ ي ض ا م ح ب ذ له الجمال إن الله جميل يحب الجمال لكن لا ي ت ك ل ف ذلك لا يتكلَّف ذ ل يكون ش ا ن ه هذا فقط ما معه إلا عناية ببدنه وجسده وجماله ما عنده عناية بعبادة لا بقراءة ولا بصلاة ولا بغير ذ ل عنايته ب ب د ن ه ويظهار نفسه عند الناس بمظهر حسن ولا يعتني بالمظهر الحسن في القلب أن يظهر نفسه عند ربه سبحانه وتعالى بمظهر حسن هذا شأن أ و ل ئ الذين تعلمون فيعتنون بمناظرهم القفار يعتنون بمناظرهم جدا ت ج ن ربما اعتنوا بشيء من المظافة خ ل ا ن ا ل ل ذلك وديننا يا أمر بذلك إنما التقصير في بعض أهل الإسلام و د هو الذي جاء بالخير كله من النظافة وغير ذلك كله جاء به ومن الجمال العناية بشيء من ذلك و ا ن الشخص يعني يبدي نعمة الله عليه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك ورأى حاله ورثه ما معك شيء قال معي من البقر والغنم وكذا أموال معك طيب الحال الذي أنت عليه ذ ا لماذا لا تظهر نعمة الله فقال له إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي عليه وإن الجمال ما هو ظاهر عليك وحسن الثياب و ل ى خ ر ذلك ما ظاهر عليك هذا الشيء كأنك ما معك شيء وأنت تغل معي من البقر ومعي من الغلم هذا ت ق ص ي ر منك فديننا قد أمر بهذا الذي يتخرون فيه وبالغوا فيهم وبغيره من دقائق الأمور فضلا عن الأمور الواضحة الجنية قال وكان المشركون رجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حريرة يابهم فقالوا للمؤمنين أي, الفريقي أي الفريقين خير مقامة أي م ن ز ل ا م س ك ن ا وهو موضع الإقامة وقرأ بن كثير مقامة بضم الميم أي إقامة تبجحوا افتخروا على المؤمنين بهذا الشيء فأي فريقين خير مقامة أي ب ي و ت ا وسكنا منه الخير أنتم أم نحن فلا شك الجواب معروف عندهم هم أننا نحن أفضل بدليل ما ترونه قال وقال مقاتل لباسا وثيابا و ر ئ ا قرأ ك ث ر القرى بالهمس أي منظرا ورئيا قبل سنة قوله وهو موضع ا ق ا م ة و ق ل ب كثير م ق ا م ا بضم م ي أي ق ا م ة صود المصدر وقوله وأحسن ندي م ج ل س ا وهو مكان الاجتماع كان لهم نوادي ولا زال الناس لهم أمكن يجتمعون فيها هذا المكان مكان ا ج ت م ا ع نادي قال قوله تعالى وأحسن ندي أي مجلساً ف ي د ع و ناديه س ن د الزبانيه ع ويأتون في ناديهم المنكر أي يجتمعون في النادي ولواط ولا, يستحون ولا يستحيون و و ن س ت ح من الله ويأتون المنكر في ناديهم وهذا ك ي ض ا متبجح بناديه ف ل ي د ع نادية هؤلاء ه ل نادية يدعوهم ي ض ر بمحمد سندعو الزبانية ملائكة فهم يفتخرون بالنوادي تلك مكانات الاجتماع كما سمعتم أنه يطرقها من يطرقها من الأعداد وهي معمورة بأولئك الفجرة أما بالطاعة فكلا قال ق و ن تعالى ومثله النادي فأجابهم الله تعالى فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي م ت ا ع وأموالا وقال مقاتل لباسا وثيابا وريا قرى أكثر القراء ب ا ه م ز أي منظرا من الرؤيا ق ا ى ابن عامر وأبو جعفر نافع غير ورش, ورش وريا مشددا بهم بغير همز وريا أي ذهب عطش وسقي فما عندهم عطش ولا عندهم جوع مرتاحون من جانب الدنيا وأصحاب محمد حالهم كما تعلمون هذا افتخار بالدنيا هذا شأن أهل الدنيا افتخرون على أهل الإيمان بالدنيا من قبل ومن بعد حتى الآن ط ا و ع ا ما معهم شيء فغراء ن رحت معهم ستمسخ ولا تتزوج ولا تبني نكبيت ولا تفعل شيء انتهيت عن بكرة أبيك إذا رحت عمل ط ا ع ا من بيزوجك ومن ب ب ن لك بيت ومن المستقبل وين ا ل ش ه ي د وين الهاذر ش و ف الناس كيف يشهايد في بيوت في زواج وأنت ستبقى فقيرا ا ن ذهبت مع المطاوعة ل ا إله إلا الله ما أشبه اللينة بالبارحة قال رحمه الله قوله تعالى وريا مشددا مع أننا نزوج قبلهم طبعا ويسهل الله ببيوت سواء كان بيوت ملك أو بيوت إ ج ا ر مرتاح مكوم لأسرة و ل ا ك يكد ويتعب ولا مع شيء من كد ولا مع شيء من ت ع ب تمر سنونه, سنونه وهو فقير أو سنوه وهو فقير ولا زال ما جاء بشيء ولا ن ف ع ت الشهادة رمى بالشهادة وريد عملا آخر غير ما ت ك ت ض ي ا ش ه ا د ة لأن الشهادة ما صارت تأتي ب ر ا ت ب جيدة وتعب م س ك ن ويريد من ي ع ي ن على ا ل ز ا ج ولا زال محتاج ل الزكوات و إ ل غيرها ما غنت عنه الشهادة شيئا ولا سيما نتكلم على وضع بلدنا نحن اليمن قال رحمه الله وله تفسيران أحدهما هو الأول بطرح الهمز هو الأول الذي في التفسير الأول رؤيا و م ن ظ ر ا ل القراءة الثانية له تفسيرا وريا المعنى الأول نفس المعنى الذي تقدم في الهمس قال والثاني من الري الذي هو ضد العطش ومعنه الارتواء من النعمة شبعان كما يقال فإن المتنعم يظهر ف ي ارتواء النعمة والفقين يظهر ف ي ذبول الفقر قوله تعالى ق ل م ن ك ا ن ف ي ا ل ض ل ا ل َ ف ل ي م د د ل ه ا ل ر ح م ن م د ا هذا أمر بمعنى الخبر معنه يدعه بطغيانه وصعب يرجع المبطل إيو الله وناس يما أهل البدع يمدهم الله م د ا في بدعهم ويفرحون بالبدع التي هم عليها وبالباطل الذي هم عليه فابتلاوا ا س د ر ا ج من الله ويظنون أنهم على الحق فتجده ربما الضال الممتدع شريط بعد شريط في أهل السنة والشيطان قد نفق فيه نفخا وقال بأنك أنت عن الحق الذي ستؤصل وستصحح المنهج و إ ل ا به يمده الله في طغيانه لما هو عليه من الانحراف ولما علم الله من الانحراف الشديد الذي عنده فيتجرى جرأة عظيمة على التوابت وعلى الأصول ويريده ص ح ح مسارها ويريد أن يبين مقصود سلفنا بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا يا أخوان حاصل فأبو الحسن المصري يخرج أحياناً ت س ع ش ر في اليوم أو نحو ذلك أ ش ر ط ه في أهل السنة يريد أن يصحح مسار نعوة شيخنا رحمه الله فمده الله في ضلاله مده فأخرج الكم الهائل من ا ل ش ر ط ة في فتنته في على أهل السنة والجماعة ما أغنت عنه تلك ا ل أ ش ر ق ط ا ل د ب ل ت وذهبت أدراج الرياح وهكذا الآن هذا الذي أخذ بسيره الذي تعلمون يخرج ش ر ي ط ا الآن بعد شريط على أهل السنة ويريد تصحيح مسار دعوة أهل السنة وأنها على غلط وأبو الحسن فعل محاضرة في القطن في العقاد فقال يكفي ث ل ا ث و سنة ونحن على باطل وعلى الحراف بعد ممات ما الشيخ فما نريد ا ن نزيد سنة على هذه ا و شيء من السنين يكفي الثلاثون لتيقى... التي قد ت م ت فلا نحتاج زيادة ف س ع في التصحيح الشيطاني وأخرج ا ل أ ش ر غاكنك ليصحف س ا ر دعوة الشيخ مقبل ويطمس تلك المعالم وهذا أيضاً الغزم يسلك نفس المسلك الذي هو عادل مشوري شريط ب ع شريط شريط ب ع شريط من ابتلي بأهل السنة هلك أيها ل ل ه من ابتلي بأهل السنة والغدح فيهم والثل فيهم وتشويهم هلك وذهب وكأن لم يكن فانتظروا له وهو س ل ك مسلك الحسن س ل ك مسلك نعمان في إب وجماعة من المنحرفين من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن م د ه ولا س م إ ذ علم الله منك أنك شرير وأنك معانب في نفسك ه و ا والعياذ بالله يمدك ا س ت د ر ا ج ا في ضلالك وينفق فيك الشيطان على أنك على الحق فالإنسان يتواضع ويسأل الله سبحان الثبات أن يثبته جل وعلا على ما هو عليه من الخير حتى يتوفاه فلا تبتل بأهل السنة والله لا تبتل بأهل السنة إن حصل لك إن حراف مسأك ك زاوية وبسق ا ل س ا ك تحصل لك لا تبتنى بالردود علىهم السنة والطعن ف ي ه وتشويه منهجهم وهم عليهم ن الدعوة التي بلغت الآفاق ونزلت السهول ولديان فتريد أن تطعن فيها وتشكك فيها قد رؤية خيرها ورؤية صلح أهلها هذه بلوة عليه والله بلوة فهل من ناصح لذلك الرجل والله هل من ناصح فما أدري ل متى سيسلك هذا المسلك قال رحمه الله الله يعلم أنتم لا تعلمون قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن م د ا هذا أمر بمعنى الخمر معنى يدعه في طغيانه ويمهله في قفره صلى الله العافية حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وحتى إما غائية أو ت د ا ي ة حتى إذا رأوا ما ي ع د و ن إما العذاب وإما تفصيلية وإما الساعة ه ذ ه إما ت ف ص ي ل ي ة أما الجدار أما السفينة أما الغلام إن آخذ ذلك، هذه السمى إما ت ف ص ي ل ي ة التي تأتي بعد شيء من الإجمال حتى إذا رأوا ما ي ع د و ن بعد ذلك إما العذاب وإما الساعة إما في الدنيا قتل وأسر أو يؤخر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك في الآخرة يوم القيامة قال رحمه الله فيدخلون ي ع ن القيامة فيدخلون النار قولوا ت ع ا ل فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا منزلا وأضعف جنداء وشر هنا ليس على بابه لكن باعتبار ا ل م ق ا م ل التي ذ ك ر و ه ويظنون وإلا ل م ؤ م ن و ن على خير ومنهم ذروتهم الأنبياء قال من هو شر مكانا منزلا وأضعف جندا أي أقل ناصرا وإذا أراد من هو شر مكانا في الآخرة فأهل الإيمان في الجنة ولكن باعتبار ما زعموه لأنفسهم و ا ض ع ف جندا أي أقل ناصرا أهم طيب أقل ناصرا أهم أم المؤمنون لأنهم في النار والمؤمنوا في الجنة إذن اسم التفضيل على ق ي بابه وهذا رد عليهم في قوله أي الفريقين خير و الإشارة من الإمام أن اسم التفضيل يسع ل ى بابه أو على بابه باعتبار ما زعمه لأنفسهم يكون على بابه لأن الله قال قبل ذلك أي الفريقين خير حاكين عنهم مقاما وأحسن ندية فيكون شر على بابه قال والمؤمنون في الجنة وهذا رد على قولي عليهم ى قوون في قوله تعالى أو في قوله أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قوله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أي إيمانا و ي ق ا ن ا على يقينهم كما سمعت الخير لا يأتي إلا بالخير والباقيات ا ل ص ا ل ح ا ت ه ذ ا الدليل من أدلة كثيرة التي يسدل ت بها للسنة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان خلافا للمتدعا الذين يزعمون أن الإيمان لا يزيدنا ينقص فنقصانه قهر قال قوله تعانى والباقيات الصالحات الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردى عاقبة ومرجعا إلهنا س ب ح ا ن ل ه